على المسلمة كثيرة وبعد تتكلمنا في درس الماضي عن الحسن وذكرنا هناك تعريفات العده منها تعريف الخطابي وتعريف ابن الجوزي وتعريف الإمام الترمذي وتعريف الشعص ابن حجر بعد خلالي طيب تعريف الخطابي ذا الله. قلت فسك. يا شيخ تعريف الخطابي. هو اغرفة محرطه واشتعر رجاله. وقلت كده. وعليه تباية الحديث تستعمله اكثر من الماء. الذي يقبله عامة العلماء ويستعمله الفقهاء. هذا تعريب الخطابي. تعريب الخطابي. تعريب الحفظ ابن حضر هو ياسر. يذكر الله يا مراسر. ها? ياسر مش نابض? ما هو يطع اينه مش اسألوه. ندر لأبانك على ان كل سيارطع يابض. ها. حتى لو زمان كده بره حتى لو زمان كده الواحد يدخل ورسع على البكة ورسع إليه لجمين وقال له تقول يون ضدت تحت البكة انا واحتم مش هتخفل واحتم بحاجة مش هتقولها تعريف دماغ ترمذي مثلا فالتعريف الحضر النحذف يا شيخ حضر تعريفنا ابن حجر انا عارف انتو جيت اسمع ان هو ننكلمه لك وده من حسن وده وضعك ان الراحة فيكو عام حسابي اللي يسمع فى تكلم الا هناك بعد عارس التنوات وده وطبعا يعنى ده عظيم اللي ادب طور لان ده طبعا مش عارف تعريفنا حجر ابن حجر إلا. ايه؟ خديث الضبط اول شيء سنقول قد عرف الحامد ان هل حديث الصحيح فقال ايه ما تطر ثلاثة وبناخد العدل تأم الضبط عن مثله ايه من غير الشذوذ ولا الا ثم قال فإن خف الضبط فرحة بذاته فإن خف في فرحة بايه؟ لذاته طيب يعني ايه خف يعني ايه خف الضبط ايوه يعني هذي المدرجة ايه طعم يتيه؟ من درجة ايه؟ ثقة لدرجة مين؟ صبوق ينضي درجة صبوق ينضي لدرجة لا او ليس فيه بأس ينضي صالح صالح للاعتبار خط ملد ويقول ذلك يدل على ان حديثه حديثه حظم نعم طي تعريف اليوم التلميذي تعريف اليوم التلميذي ايه؟ ليست أي ايوان. ان يكون في اسمانيا من يتعب بالكذب. ان يكون نعم. يكون شهزة. وان لا يكون شهزة كمان نعلم. رسالة كمان. من غير وجهن. نحن يدرك ان نستطيع. في كلام كده الواحد بيحس مش بيفهم هو مشكله واحدا ده انا طالب ده في حاجه خصوصا لما بيسأل بيجيب على وجهها بس مش واحد يقول يكون فاكر القطعه او شبه الموضوع في يوم العب عنده على كلام الكلام كامل بايس بيديك استراتيجيه تو في الامتحان بتكتب صح بس بحس انك انت لم لم تهمني في ذات مرة بقى نحتفظ كلمة هلالي. فبقى فيك صفر بقى كويس ها مش بالعاجل ها تبقى الجلد كان بيعرف الحديث الحاتم ولي ايه من الجلد عرف الحديث الحاتم ولي ايه بعض ومقريب هو الذي ايه ضعف ومقريب ايه محتمل مش كل واحد من الاحاديث دي او من التعريفات دي مش لحينا وضينا عليه الظهور ماضي تتبس احراب الرب وقال انا ايه فينه بقى انت بتقول نفتحه وسألتكم معرفته ايش كنت لسه جايب مره طب احنا انا قلت فينه برده هنيتوله بيسارا ايه في السنوما اه وهنادخل ده في جمع الحافظ أبي عمر بالصلاح. أبي عمر بالصلاح لما نظر في الحديث الحاكم، فلزم الأغلب اختلافه فيه اختلافات عدّة، كانت تدور العشرين تعريف. فقال انا ما ضبط في هذه التعريفات كلها. نظرت في هذه التعريفات كلها، فوجدت تدور بين عباين اثنين لفان سبعمان. الأول الأول رحمان. الذي لا يخلو رجال من متصور. أو الحديث، الذي لا يخلو رجال من متصور، لم تتحقق أهلية. من متصور لم تتحقق أهلية. يعني ردي على. من متصور مع المجهول، والجهول معاني. وعند الحديث المجهول لبيان المجهول جعل بعين والمجهول جعل الحال. لكن على اي حد النوع كان الان اتدارا ان تعرف ان المفطور هو المجهول. مصطوح حالو المجهول حالو. المعنى اللغة. حد. طيب. يقول النوع الاول هو الحديث الذي لا يخذ الرجال ذنادق من مثول لم تتحقق أهليةهم. لكن مش معنى كده مغبأ. شديد الغفلة. لا. قال: وين المال؟ ليس موفّنا كثير الخطأ. قال المال ليس موفّنا كثيرا الخطأ. يعني يعني وين يقول الأصل فيه أن كثير الخطأ. إن شاء بالطبعات في الحديث? ايه? ما يكونش القصة فيه ايه? انه كتبه خطأ. ولا هو متعب بالكذب. ولا هو متعب بالكذب. الدات الماضي فرقنا بين الكذاب والمتعب بالكذب. ويكون متن الحديث. ويكون متن الحديث. يعني ايه لا يعني, يعني, يعني, يعني, يعني, يعني ايه أصنع أعمى من في العمود لأنهم مع عبيد ظاهرهم لنا. تاريخا لما جمع الصحابة الناس يوم، و لما الثاني ليه الكلام؟ ها؟ يعني لو قال لنفسه لا يكون, قول النبي. يكون قول لا كلام النبي، وخلنا يكون كلام الصحابي، ولما الكلام؟ يكون كلام النبي، بل ممكن يكون كلام الصحابي وكلام النبي ومن دون النبي. ثم هم من يقول فيه الاسناب ثم تحضر الاسناب الى نسبة قابل قائله. القائمة اي قابل. فهذا لا يسمى ايه? ماذا. يقول بالصراح ويكون هذا المجل المرع على هذه الاية او الاية والصفة قد جاء من وجه اخر. مثل او نحو. مثل الرحوة. وفرقنا لنا المثلية والنحوية. فالنثلية تستيزم المتوابقة بين نصتين. المثلية لما قول كلامي نسو كلامك. يعني لو محطط كلامي على كلامك لن طبق تمام المتوابقة. دون ان يقرم حرف زيادة وانفصاما. انما كلامي نحو كلامك يعني شبه كلامك. اللفظ غير متاحي وان كان المعنى واحد. معنى واحد كلام من نحو كلامك. شبه كلامك. قريب من كلامك. هذا زي ما? فيقول ويكون مثل الحديث قطرويا مثله او نحوه من فيخرج بذلك عن كرمه شاذا او منكرى. وشهد هنا بمعنى الغرابة. ليس في الغرابة الاصطلاحية وانما هي الغرابة التي يستخدمها بعض المحدثين لإثبات الشذوذ لا لإثبات الغرابة الاصطلاحية. يعني هو لك هذا الكلام غريب. اي ضعيف منكر. بدي غرابة من ناحية اللغة ولكن من ناحية الطلاح. وإلا فالغريب الصلاحة هو ما تفرد بالولايات الاونيه واحد. اما اذا قلته وهذا كلام غريب هذا كلام شاذ منكر. شاذ ايه منكر. ثم قال وكلام الترمزي. يتنسل على هذا القسم. النصاح هذه من الاول. انا مضرت في عامة كلام عن العلم الذين وضع الحزب والتعريف لبيان معنى الحديث الحسن. فنفت كلاما يطور بين امرأي اثنين الى الثالثة لهم. الامر الاول قاد هو الحديث الذي لا يخلو رجال الاسناده من مستور لم تتحقق اعليته. لكنه ليس مرسلا ولا كثير خطأ ولا هو متاع من بيه ولا هو متاع من ذلك قروره على ذلك من وجه اخر نحو او مثله فيخرج بذلك الحنيث عن كنه الشرطة او منكر. كن لازم يقول وعلى هذا التعليم يتغطى الكلام دي. كلام التنميلي خليكوا معايا عشان بطري ما باية تعمل لما جاءنا عورم كلمة التنميذة ايه نحو ما ايه قولينا كلمة التنميذة ايه ايه ويكون فيه ازنانيه وراؤل مدعم وايه ثاني ولا يكون شخص براؤل معلم ويروى المراؤل واجه لحلو ان شاء الله اذا بعد كده لما جاءت السؤال كنو كتبوا له معايا الاختيار محرق كان الاختيار ممكن يكون غريب اشطب لما هي اللي كانت عايزه كل امكنه يقول لا جاب الضاع و باع جزاها اتكلمت ساعيه فانا اعتقد ان انا مش هحكم يا اخواني لا يكون سلام الامر يدي عدل اما شركاء وان يفتح الباب فكلام الترمذي و تعريف على هذا القسم الذي تكلم به ثلاث لو كانت قريبا بوقت اللي هم ايه عليهم الاثنين عن الحسن لغيره عن الحسن لغيره يعني ايه حسن لغيره ان الحسن لم يتوثر في ذات الحديث او مال ازاي او مال كانوا مين هذا المد من وجه اخر نحو او ايه او مصر من رجل اخر. نحو او نصر. يعني لو ادني حديث في الطريق الى هذا الحديث غال مستور. غال ميه? مستور يعني مجهول. هقول هذا الحديث دعيف. واحده. بقول ايه الا حد؟ بقول لك ذلك الرأي المجرول او المسطور الذي لم تتحقق اهليته. سنة فاجأ هذا الحديث مع المتابعة والبحث في كتب السنة قد رأى بالاسناد الاخر ابو اسلاميني او ثلاثة او لكن في كل طريق من عام الترب علة. العنة اللي كانت معايا مسطور. وفي الثالث الثاني هذا الحديث وجدت فيه انقطاعه. يبيني لباك كان تغطر بخلاص. لا ده مش موجود في المرة. فيه انقطاعه. الانقطاع ده ممكن يكون هنا ذلك المرثور في الحديث الذي معه. يمكن يكون غيره. مراش عرفت في وضع. الاسلام الثالث اريد فيه الساب. اريد فيه الاشتراك الرابع عليه فيه رابع السيء الشرس اوان ايوه بالمجموع عائد وطرق يرتقي الحديث من حبيب البعث الى الحسن شرطه الى الحسن فهما ده كدة يرتقي للأس بكل غير تخليوا معي كل المجموعة هسانة بعدها. مش اللي على ارتاق اللي كان فيه الطريق المزدور. لا. قلوا على ارتاق مع بعضه. على اعتذار انك انت افرد ان الذي وقع في يدك هو لن البرسل. الذي وقع في يدك هو لن المقافع. الذي وقع في يدك هو سيء الحفظ. فلو بحر توجد مصور من مصور هيقلت. مش كباكم? جمع هذا طرق الحديث الواحد. على حقيقة واشدة من حيث اللفظ اللغة والمعنى يدر ويشرع الناقض ان هذا كلام ده له ايه؟ لواصل له ارض ولكن لما كان كل طريق على حدة ضعيف مرطود لما كان كل طريق على حدة ضعيف مرطود قلنا ان الجزء او القامل لهذا الحديث لم يأتي من ذات الطريق. وعندنا من مجموعه الطرق. اذا لو انت معرف الحديث الحفر الرغمي هو ما كان في اصليه ضعيف. الحديث الحفر الرغمي هو ما كان في اصليه ضعيف وضعفه يسير انجبر بمجيئه من طرق اخرى. الحديث الحسن الصغير هو الحديث الذي روى بعثة عظيمة ضعيفة وقطع فيها راسير هذا وعاب طاز بنزيره من طريق اخر مثل الرمح الحديث الصغير أو الحديث الحسن الصغير والحديث الذي هو من ضعيف فاحظه كثير كان يكون في رؤوه بسطور او قد يكون اسناده منقطعا او مسلم سنياته من وجه اخر او اكثر وهذا من نوع طريق هم يجب من وجه اخر مثل مغربه. فبالمجموه لعادة الدرد يعتقد الحديث بمجموع لعادة الدرد من الضعف غيره الى الحسن. الى ايه? الحسن. لا لذاته لا ازمة لغيره. وقوله لغيره انه لم يتوافر فيه صورة الحديث الحسن في ذاته وانما ادتهم المجموعين من مجموع طيب. هذا هو الكتاب الاول وعليه يتنزل تعريف الوعله المذهبي وكاين يتنزل بعد وسطك عليه تعريف مين المذهبي في الكتاب الثاني بقى الذي تضمنه المصطلح بكره قال ان يكون راوي من المشهورون بالصدق والابانه ان يكون الراوي من المشهورين بالصدق والابانه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 حتى يكون ثقة. لابد ان يكون عادة ضابطا. عدل عادة ضابطا. فالعدالة تعني الرمالة. والصدق يعني انك اي رده صادق مش صدق لا صدوق. لان يقول ان الصادق تبكون تعليقه بايه? بالعدالة. انما هو صادق وهذا المصطلح الخاص لقال الهم لقال الحديث. لمنزل الراوي من درجة فقه الى درجة مين? فرور. من درجة حديث صحيح الى درجة حديث مين? حسن. ففي الحالة دي اقول الفرق بينه ارراوي اذا كان فقها. ودين كان لصدوقا. امداري خس بطه. خس ايه? بطه. يعني لازل بالتمنى الضبط الى الضبط المتوسط. الى الضبط ايه? متوسط. يقول ان يقود رويه المشهور المشهولة بصدق والأمانة ولم يرمض درجة رجال الصحيح بالحفظ والإتقال لأنه لو بلد درجة رجال الصحيح بالحفظ والإتقال لأنه كان حديثه ايه؟ صحيحا ولا يعد ما ينفلد به ملكان ولا يعد ما ينفلد به ملكان ليه؟ دي مؤلمة جدا خلي بات من نوطر الى ادام عبا احيانا لما تيجي تراجع وكتب ايه احيانا لما تيجي تراجع مثلا كتاب الحفظ النحضر كتاب تقريب التقريب يقول لك ايه تقريب الى التعديد يقول لك صدوق يغرب صدوق ايه يغرب صدوق يهب صدوق تكسر الغراب تتبيرش صدوق والحين يقول صادوك ايه؟ صادوك بس فإذا كان بس فلا اشكاله فيه فلا اشكاله فلا اشكاله فيه حيوش احاسها المنتظر كل ما فيها النار يجادي الضغطari ومدرجة يصبحين الهاتف المنتظر معا كده لكن صادوك يغيب غير صادوك بس صادوك كثير غلب غير صادوك بس صادوك يتفرد غير صادوك بس لو كانت مسترح من دي مع كلمة فضوك تقول بقى كده بوت القصيد. لو تقعوا غيره لو تقعوا غيره قبلته ايه ما روحه ولو تقرد رذبته ما روح. ليه لان الغالب عندهم من الغالب من اوهدي وده اكي نشو لك ايه ولم يفروا ضارجة رجال في حفظ وَلَا سمعت مَا بيترب بيه منكر كان سلوك ده اللي يجري ياتي بظراحه كان متكبر ياتي بظراحه ها؟ شايف ادب في كلامه واعتقد في استقاض في حاجه على الاغرب ولا ما اضربش لم يضرب مش في ايه؟ لا عرقت هذا الكلام على الأصول الشرائية الثامنة او على نص صحيح ان عليه. ترث عشيك شعورية المخالفة بين نص الصموق اللي يقرب وبين نص في هذه الحالة ان هذا الحديث منكر الله تقول لي منكر ليه ان الآن احنا عندنا الحديث المنكر هو رواية او المتعب الكثير كل بره ده صحيح ولكن تعالى يغلب ها فكيف تقول على حديثي حديث الكره وفعلا عندي عندي اداني دراستي بالمصطلح ان حديث البكر ده وذاكاد وراوي متروك او متافه في الكتاب فاعتبره بنت اللي انا قلت منكر هنا ليه بره ولا طب فلكيته يقول عليه طرق وخلاص ده تصدق فإذا تكرم بالكلام خالص فيه الرسول أو خالص في استقاد سيعجل هذا كلاما منكرا يقول دي معروفة كانت معروفة يا سيدنا؟ معروفة كيف؟ طيب يقول بلا يعجل ما ينفج به المنكرا ولا يحب المثل شاذا ولا معلنا قاد وحالى عادة يترمى كلام الإمام الخطاق وهذا يترمى كلام مين؟ الإمام الخطاق بالعكس ده الكلام ده عليه عليك يا حضره الدكتور كلام الحاضر الدكتور حاجه وان شاء الله تقروا تتنزل على كلام الخطابي والتحدث سويا لماذا الا التعريف الخطابي اوسع ويشمل وتعريف الحاضر الدكتور ده ليه اختصر ولن يكون عام ولا شامل الخطاب اللي بقى ضروري بقى أقوله يعني. سمع، أتكلم كلام. ها؟ أتكلم. نعم. فهذا الكلام كله ينطق على ما ينطق على الحديث الحسن في حسن منين نذري؟ إذن إذا الله قد جمع ثلاثة في تعريف ووضع حذ للحديث الحسن. منهم من يوضب على الحتن لغيره وما من يوضب كلامه على الحتن لذاتي. على الحتن ليه؟ لذاتي. تبخلي بلد دراستي بعد ما انا عرفت وخلصتك التعريف الحديث عن الحتن. تجعني فيه. ما ينطبق على الحديث الحتن لغيره. وقلت ان اصلا ان حيثي بعيف وياخذ جماجين نحن ناجرى مثله ارتفع من الطاعة الايه الحسن لغيره. طيب دلوقتي لما هي تبعرف الحديث الصحيح ده لغيره. اقول ايه? هو الحديث الذي رواه العدل خفيف الصدد. هو الحديث. ده الحديث صحيح لغيره. هو الحديث الذي رواه العدل خفيف الصدد. عندك ايه? اذا كنت اه? من غير شزيز ولا الا ويهو بتغيين وجهين من, من ذلك او النسلين كان انه لك بالكفر شديد عمالية حزابية الحديث هو الحسن لغيره هو الحديث الذي يروا على الطعيف ضعفا يسيرا يرتقي فجاء من طريق الآخر فمن الطرق يرتقي من الطعيف لأيه؟ الى الى الحسن والحديث الصحيح هو حديثين يبقى يدنين حكم يدرس يسوي ايه بعيه اللي غيره ودنين بعيه باع سياسين يسوي ايه ايه اتحبط الحجابي خلت بقى الاخ اللي كان لما الصحيح وقال له لا ينتهج ان يتشرح لحديثي ايه الصحيح اللي على طول بعد داعين ايه قلت بقى اصبر لانها عملية حسابية في الاخر هتفدها تبقى خدتها الاخ كان داعين خدها كبا مش موجود نترك على عبارة وتاك نفلع قولنا. اينها? أينه؟ التعريف. اينها? التعريف? اينها التعريف? تعريف هل نسمح لباينة? اصلاح الابضاء لباينين. ما رواب العقل. خطيف الضغط. عدمت ليه لا كنت آه. ليس ملافة كلمة عدمت ليه ان يكون كل رواب خطيف الضغط. لا. يعني عدد عد نسلية العدالة إلى مدى من غير شذوك ولا إلا وأن يروح من غير وجه تحت المائك والنسلة كده نحن عقل حديث الايه الصعي اللوغادي الصعي غادي والحفل اللوغادي والحفل اللوغادي سغير مثال الحديث الحسن مثاله مهمة جدا مثاله هم ايه جدا خاصة الحفل اللوغادي عدد الحفل اللوغادي مش مشكلة إنتبه بحيث الحفل لغيرج ده من الذي يمين بينما كان الباحث أو طالب العلم لماذا؟ لأن مفترح طرق بين قبيل الحديث ورد. مفترح طرق بين قبيل الحديث ورد. واردهات من الباحث هل هذه الطرق أو كثرتها يرد إلى الارتقاء أم لا هل هذا الدعم الذي تكون النبي الراوي من الضعف اليسير اللي ينتبر. اما الضعف الذي لا ينتبر. ببعض الارجال حديث من داع في طريق. فيقول طريق رامي كذاب. لا يمكن. بارجال من من هنا يقول الارجال. لا يمكن يقضى لها. بل يجال وتطبيد النفس الى عدم ايه. ببعض اكثر حديث مطلقة. يعني الحقيقة الذي فيه يرامك الزائد او متأم بل كذب او منكر او ماترق ذلك مهما ذلك مترق لا تقول لا يزيد ضعف الا ضعفا ابدا طعب يؤكد ضعف صح يؤكد فمش كله بعد ايه مش كله بعد يرتقي مش كله بعد يرتقي وانما هناك انواع من الضاقي ترتقي وانواع لا ترتقي طيب عزين نعرف أصل كلمة الحديث الحسن أولا هذا المصطلح احنا أولا كلام كان معروف عند الاجلماء السابقين الاجلماء السابقين كان يعرفون مصطلح الحسن والبيض والمقبول وغور ذلك المصطلحات لكن أول ما أشهر ذلك أول من أشعر ذلك اليوم التلمدي لأنه أكثر من استعمال هذه المصطلحة في كتابة السنة الأخي على بنيجي بسؤال بلسؤال بلسؤال خطر جدا وإحنا قلنا لخطر لن أكره يا أخواننا قلنا إحنا شايفين خطر كي قلنا بشوف الصوائد قلنا دي مثلا سنتعرف لأنه أتكلم عن تعريف الإمام الترمذي للحديث الحسن لما ينكر حسن بكتاب كده هل يقصر مين حسن نبايد يا اولي ذاتي سنتعرض الله ان شاء الله وان كان ده محلوا دراسة السنة نفسها دراسة السنة اللي انها عليها حد مسألة سنتظر لها وصلها بالموضوع لها كنت تتكلمها دلوقتي اه فالحديث فهذا مصطلح ومصطلح الحسن اول من اشهر الوامين هو الامام الترميدي هو الامام الترميدي وليه من الفضل يوسف يومين ضجل ينصد للذي اشهر الشيء. مش للمتكرة. عندك المدهر الظاهري. انتشار المدهر الظاهري. وارجع انطل فيه لله عند جالس ابن حزم. هل صح المدهر ابن لا امامي ايه? وارج علي? ابن مش ابن على منهجه في مصنف فيه المصنف في المصنفات العظام. لكي كانت التربيه انكسرت مذهب فعندما تذكر اهليه يكون في زين على مين وضروب رحم تاريخ قال الفرش الشفيع نفسه كان يقول على العلم كن له الخط على كل ما تشفع فكل ما تتمنع بمذهب فتشفعي عليه الخط إلا الإمام البيعاطي إلا الإمام البيعاطي إلا أنه معاصر المذهب هذا الذي نحضر إيه؟ ماذا بالإمام الشافعي إذ فيه؟ في السنة يعني أن الإمام البيعاطي كتاب السنة الكبرى وهو حوال عشر مغاددات كبار ويقصوا في فيه المثاوي التي قاربا للإمام الشافعي فالإمام التلمذي هو الذي اشهر تدخله في الحديث الايه الحديث حينما كانت معرضه عند البخاري واحد الاحاديث وذكروا انه قبل من قبل امام الحكمي هذا الذي احنانا يقول عن حديثه حسن صحيح حسن صحيح واحر يقول حسن صحيح غريب وحين يكون حسن غريب وحين يكون صحيح غريب وحين يكون غريب فقط او حسن فقط او صحيح فقط كنت كان مصطرح بل يوم السنة كل المصطرح من دول يوم من دول عند قال صحيح غريب. حطرا. صحيح غريب. في حدنا اسمو حطا. افتكمل الناب عن هل اه? صحيح غريب. اذا كان حد اسمو حطا وهو مش صحيح. اه? ولا؟ اه? غريب. اه? غريب طبعا كثيرا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> زي واري. لما قال حدث الإمام الحديث فلان وفلان وفلان وعيدا فقال أحد الحضرين عيدا ممن؟ قال أنت ابن فقدتك دعا ليه فيكون صحيح غريب هذا هنا تعني أن هذا الحديث ليس له إلا ذلك الاسمان ليس له الله بارك ايه? الاسناد. فلا غلابه اولا على ايه? على التفرد. ما انا بقول ليس له الا اسناد مراحب. مش تبقى دي تفرد? فالغلابه اولا بها ولا لا? ما انتش معاي? يا بارك ايه? النصرية والمجتمع والغرابة تعني التفرد. والتفرد يعني ان الحديث لا ليس له لتركه واحد. طيب ماشي. قال حاطر الصحيح الغريب يعني ذلك ان الراوي ان الحديث ليس له اللي يسمعني ايه. انت الا مع التفرد ليجب على الصحيح الحسن او حاطر الصحيح. العلماء يقولون لو جمعا إذا حسن صحيح كلمة غريب فإنما يعني أن الإثنان أما الحديث لا يصدره واحد فإن حسن الصحيح في الأول يعني أن في الإثنان غريب يختلف الغلماء فيه بين تمام الضبط وبين خفة الضبط لأن يكون عنده واحد هل غريب إنهم الترمذي يقول عنه حضر بحيث عن البيان. ها؟ أي أنه في الغالب جدا في هذا من الإثناء الضرابي اختلف أهل العلم أهل الجرح التعديل في ذلك الراوي فمنهم من قال ثقة ومنهم قال كابوق. منهم من قال هو يتم الدب ومنهم قال هو خفيفي الدب. تعلم؟ إنهم الترمذي لم يستطع الاجتهاد في حق ذلك الراوي هل دعنا نتحرى ولا لأ? نتحرى ولا لأ? قلنا انا اجمع بين قول اهل العلم في الراوي ده اقول يعني اقول صحيح حسن او حسن صحيح وكان حقه ان ياتي بحرف الشك تقول حسن او صحيح كان احد يقول هذا ولكن الاختصار تقول حسن صحيح يعني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 يحسن يأتي. ولما يقول اليمام الترمذي هو الاول اللي حين بنقدر اتامل وانتامل. او انت عمل. ومشان الله هاته على برض. ولا فاعمين والبعيد ونصر السلامة. لا مش اعيد افعل على انت فوقت ولا ايه? طيب خلينا نعيد. إذا قال الترمذي عن إثنابي حسن صحيح غليم فإنما يكون هذا حديث الترويل إثنابي واحد, واحد. اختلاف النقاد في احد رواد ذلك الإثنابي منهم من قال على شفة ومنهم من قال على صلب ولم يتراجع لدى ذم الترمذي ندى صدق النقاد في الشفة. حتى يردع التنسيط ولا صدق من القرى فروم حتى يردع يوم؟ الصدق فجمع بين اللغين غير ما فيها انه يحدث خط الشكل وكان حقه يقول حسن او صحيح ولكنها في صفر فقال حسن صحيح تعلم؟ وقال خريب لأداء سلام الله ايه واحد الراحل اسكلم بالحق ذا ده اللي بالشارع حفظوك بوقتي اكيد لا طيب قصر الزائد هو يحفظ كلمة ايه غريبة قال لك ده حدا من الاثنين حاجة من الاثنين اما ان يكون هذا الاسلام هذا الحديث لو اسناد واحد او اسنادين لو اسناد واحد او ايه او اسنادين غاية فيها انه لم يذكر كلمة غريبة في الحالة القوبة حالة ماليزا راوه في سنة واحد لكن ما فيها انه كان حدف خارف الشك في هناك حدف كلمة غريبة هنا ويرجع الامر الى اختلاف النقاط فهو يقول حسن صحيح اي حسن بأتبار قوم وسائل بأتبار قوم الاخريد واختلافه في ذلك الغري الانفراء الحبيث وليب ما يكون الحديث لا عوز وما يقول الحديث له ايه? له اسنادان. اسناد, إسناد منهم احد روافه صبوك والاسناد الاخر كله الثقاء. فالاسناد الذي في روافه روافه صبوك يقول عنه ايه? حسن. والاسناد الذي في كل روافه الثقاء يقول عنه ايه? صحيح. وغاية ما فيها انه كان يجب ان يشبع يقول حسن وصحيح. اي حسن في اعتبار مش باعتبار جائريه كلام مبقاة لان هو حقق باعتبار الاثنان وصحيح باعتبار الاثنان ايه ايه لان هذا الحديث اتى من ايه من طريقين او من الوجه. وجه يقول في هذه الحالة هو صحيح. وما يسمى فيها انه حطف عارس العطف وقال حسن صحيح المثال في فانه هو مفامش فبت الوقت لن نجي اعقد بابتحاد واختبار هو في الوقت أيوما أفعى أيوما أفعى أن يقول سؤال المهم جداً أيوما أفعى أن يقول التنبي حسن صحيح أم صحيح فقط حسن صحيح, صحيح. أيوما أفعى أن يقول يدعوه أنا بابت النبي الحديث دا حديث صحيح أو يقول حسن صحيح ايوه محمد محمد ايه ها? زب... ها؟ زب... حيث. محمد محمد. في في كده مين ايوه محمد ايوه ايوه ايوه صحيح اقوى من الصحيح لان كثره الطرق في هو كلامك حلو بس مش يعني انا عاد يقولون انت فايل بس فاعدك دور مضطة جدا يعني انا عاد يقولون انت فاعد بس فاعدك دور مضطة جدا خاتبارك العرس وغيره الطرف قطرة بالطرق ان الحديث لما يأتي من طريق حسن وهو ارض في الارض الظهير تقوم مثل الحديث العرس بالطرق طب شديدة طبعا عادة الزبادات مضطة نعم نعم نعم اذا العزير اللي مضطك برضو وضع فتكلم صح بس انا مش ايوه? لا تبتلاك. لا تبتلاك انا حسن صحيح. يا لا ازايد معي اذا بذنك. اقول الله عندك عمود. احسن في الكتاب. احبوظ في الكتاب. الحسن صحيح. ليس انا وانت واحد صحيح. احسن اللي هو صحيح. احسن صحيح. اما الحسن الصحيح. اخذ يقول له رسال او السلام. الحظم الصحيح. كنت كنت الصحيحة من كلا والجهاد سيكون هنا شكل فيكون الصحيحة وميلا نعم هذا كلام, كلام جميل وان كان في فاضره ايضا خطبات يعني في فاضر الكلام كان في تجاوز لكن احتيت نقول ايه اذا كنتم ايه ما نصح قول التلملي صحيح او صحيح التقض الجواب الجواب ان ذلك يتوقف على معرفة ما اذا كان ليه حميث اثنابه او اكثر. اثنابه على ايه? او اكثر. فان كان من الاثناب الحميث واحد اثناب واحد. فلا شك ان قول الترمذي هنا صحيح اقوى من قول حاتم صحيح. ليه? لانه في هذه الحالة ترجح لدى الترمذي جانب الترثيق. ولن يشك ولن يتردد ويتحير اليمان ويجمع بين قولي الارباء. فقبل في هذه الحالة هذا حديث صحيح او لدى قوله هذا حديث حذر او صحيح. مش انه يقول نقصي كلام كده. حسن او صحيح. ماذا توده? ففي هذه الحالة عندي قوله او عدة تفرد قوله صحيح او لا من قوله حسن ليه صحيح. لانه في هذه الحالة ترسح لديه جانب الترسيق ولم ينطرق اليه شك. ويكون قوله حسن صحيح اقوى من قوله صحيح. إذا كان للحديث أكثر من الثلاث. فقد جمع الترمذي في هذه الحالة الوصيد معه. واسف كرمه حسن في اثنان وكرمه صحيح في اثنان اخر. ففي هذه الحالة إذا كان الحديث له اكثر من طريق. النار قال مثلا طريق صحيح وطريق الحسن فلا شك اتابه اقوى من الحديث الذي أسمى الوجه واضح صحيح، فقل له عند كسر الصور حذر صحيح أقوى من قول صحيحا فين فقط لماذا لأن كان حق أن يقول حذر واضح صحيح بحيث الحذر ولكنه حذر غير العذر إذا عندك كنت هنا على تين توميز بن على تين توميز بن العلم الأول هل هذا الحقيوث فردا؟ أم هو ما غاضر من اسلام؟ وهل كان حق في مثلا يقول حسن او صحيح؟ او كان حقه ان يقول حسن صحيح؟ لان كان حقه ان يقول حسن او صحيح فشك ان قوله هذا صحيح فقط او لم قال حسن او صحيح. وهل كان حقه ان يقول حسن صحيح باعتبار كثرة طلب. فانما قبله هنا حسن وصحيح. اخوى مخدر صحيح من ايه؟ داخل. كانت المرفة. قال دول إسناد واحد أبناء أه؟ رئيجة أثنين ولكن كل إسناد المنعة صحيحة. ما غيرت هلقول صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. احنا هلقول ايه صحيح لكن لو كان طريق واحد كل رواسي ثقات هلوين حلس في ايه هلقول غريب. ايه صحيح غريب. وكذلك الحسن. وكذلك ايه الحسن. قال حسن غريب لدل ذلك على التفرد اي تفرط الاثناس كما ان احد الواسي صبوك. فهنا نتكلم عن الحسن في ذاته. طبع احيان التلميذ يقول حسن فقط. ما? حسن فقط. الغالب انه يقول حسن لمجموع الطرق. الغالب. انا نقول ايه? حسن لمجموع الطرق. يعني حسن لغيره. واحيانا يقول التلميذي غريب وفقط. لأنه هو حديث كده يقول ايه؟ حديث غريب. او انه حديث غريب. الغالب على الترميد مع الاستقرام عند الغالب السنة يدل على ان قوله غريب انما يعني به الضعف. يعني به ايه؟ الضعف. وده كلام مهند احفظه. ايوه. انما يقصد به اذا قال غريب لا نعرفه الا في هذا الوقت. او قال غريب فقط. فالاخر على الإمام الترميدي أنه يقصر بالضعف أنه يقصر بالضعف والمثال في مجمالها خاضعة في البحث والتحري عن هذا الحديث معلم؟ فربما يقصر بالترميدي مجرد التفرد مجرد التفرد فيكون هذا الحديث صحيح وهذا ما صنع أنه هذا كلمة صحيح ووضع كلمة غريبة ربما يكون على حديث بالاستشار والزيوع. ربما يكون في الصحيح. لكن على اي حال هذا قليل بل وقليل جدا. انما عازمت ما يشير اليه السلمزية بقوله غريب. انما يعني ايه? يعني بيه الضعف. يعني بيه الضعف. هناك مصطلح الاخر لا اهل عايزة نتنقش فيه عشان خطر نعرف يعني قواتكم قواتكم. وانت ماذا تعلموا قواتكم قواتي او انا مش قول. قال علماء. هذا اثنان صحيح. هذا اثنان صحيح. يعني ان الحديث صحيح. لا. يعني الوقت لما كده على حديث رواه ابو داود ويقول قال ابو داود حدثني عبدالله ابن مسلمة القانبي. قال حدثنا احمد ابن حضر. قال حدثنا الحضر الدروح. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا ابن سريم. قال حدثنا الدروح. ده فتر مش اسناد. هل يلزم هل يلزم الرادو كلهم ثقلاً؟ فأنا أقول هذا إثبات صحيح. هل يلزم هل يلزم من قواعد إثبات صحيح أن يكون المثل صحيح؟ الرادو كائ لنه يبقى صحيح لأن المبنى لا مش حسن صحيحة لا باقيش حسن صحيح لا اعودش حاجة اعودش حاجة انا دي باقي لأن دي باقينا هادي اثنان رجال ده في الاغلب الاغلب ان المبنى صحيح ده بعد صحة السنة ده إذا صح الطلب صح المدن إذا صح الطلب صح المدن ده الاصل ولكن هناك ولك... إذا ذكرت الاصل فدل ذلك على أنه هناك الثنان معين؟ هذا الحديث ممكن يروى بإذنان صحيش ثم المدن يكون شاذا ومعلن إيش احنا وقلنا في التعريب إيه وقال لا يكون شاذب ولا معلن؟ فالشذوذ والعيلة تلحق الماء، تلحق الماء، الشذوذ والعيلة تلحق الماء، تلحق ذلك إن لو على طول الخط قلت صحة السنة جزأ منها صحة الماء، لا لا, لا, أقول إن لا تلحق ولكن تلحقه إلا ولكن الماء تلحقه العيرة منها الشذوذ ومنها إيه؟ ومنها المطر ومن المكان حديث يروى في إثنين رواه ثقاف رواته ثقاف علي بن عبدي عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الله خلق سبع اراضين كما خلق سبع سماوات هذا جامع لابس جميل جميل معروف آه جعل في كل لس في كل ارض. خلي بالك آدم كأدمكم كان كنوحاكم وموسى كنوساكم وعيسى كعيساكم ومحمد كنوحمدكم. كان يرايك فيه. كان دفنك ورشوك. شاهد ومشاهد. انتبالك على ذلك الحافظ بكثير في المقدمة. دار النهاية. وهذا الحديث رواه ابن عتاكر. ويراه كذلك الامان البيعقي في السنة. قال وراهم ما أزم يسنع له وراف الوثقاب إلا أنه في غاية نكره لأنه يخالف العسل الشرعية ها؟ ويخالف المعتقد الصحيح يعني كانت تناسب مع الثرنية تتناسب مع الصوفية لما مع المحدد أهل الصدر لما تناسبش أبدا في عقيدة لا تقبل الزعزعان كيف يمكن؟ فهذا الحديث مروي وموجود في كذب السنة لكن ليس صحيح انما فتى مثل منكر لا حقه الشكوك لكن لاحظت انه لا صحه له الصحه ايه انتبه ذلك ان لا يخرج عن صحته الا اذا لحقته عله او شذوذا نكره طيب هل بس نكمل الموضوع ان كل ما ب... يعني انا استجدل صاغ بشكل كذلك كلمة واحدة ولم واحد. يضوع لديك الشنطة الذهنة فرحمونه وحفظ السكر لأن السنة خلتها في اخر برس غارش وبعد المكراس يدرم العديساء ليسنم ها؟ ها؟ ها اصفار جديد ومع هذا بس بعد مخالص الموضوع نعم فلا يلزم شو معنا بكين اللي بوري. لا يلزم ايه لا يلزامه مين تصريح المبني تبعني صحب مين لان لو قلت يلزامه مين لكاني نزام علي ان اقول ان المبنى بعد الحقه الا مصدقت ولكن لما كنت منتفق الأول خارس في مشروط الحديث الصلاح ده كام منها لا تكون ولا ايه ولا معلنا وقلت ان الجزود والعزة والنكار فالحق في المس انا طبق هذه الشروط القاربه على شنو على تطبيق ايه؟ تمام فاقضي انه اذا صحب بنت محمد الا أن يلحق البنت شاذون او ايه او الا اي نكاره او مخالفه اصول عامه معروفه في ففي حال في هذه الحالة اقول ايه؟ اقول ادع هذا البنت بنكر او شاذ او مخالف او غير ذلك معايا دلوقتي انا اعرف ما الحديث ده هذا الحديث الحديث يعني ايه كلمه فرض الاماكن التي يوجد فيها الحديث الحث اروح فين رقم عشان باين الحديث الحث لا يا اخويا الاخ بيقولك ضروري الحديث عند اكثر من من واحد من اعلى السنه زي حديث عند التلميذ وهما اثنين واخماجه على ذلك ها هل يعد هذا حديث روا بيعتمد كثيرة كثيره ان واحد لكن كان كل منهم يبترد ليسنان عن الإسناد الآخر فيقال إن هذا الحديث روح بأسعين متعددة ويقال الإسناد واحد عند التميع فيقال إنه ربيره إلا إسناد من إيه وإن أسع ثلاث في الكتاب طيب أنا أعيب أن أعرف مضاد للحديث الحم فإنه هو أول من أكثر في كتابه بهذا المصطلح في كتابه كثيرا بهذا المروح من مضاد الحديث الحسن. كده ايه? سنة التربتي. وكمان سنة داود. سنة ابي داود. ابي داود ابي امام. قال ايه اللي عرفني ان ابي داود من مضاد الحديث الحسن. ايه عرفني كده? اللي عرفني كده رسالة جمعتها ابو داود نفسه لأهل بكة. عبدالعيدة من تجيستان. بعد رسالة الى اهل مكة. دي كان مهمتها ايه? يطمينها الحفظ. حفظ. كان مهمتها ان يصف فيها السنة. يصف فيها ايه? كتاب السنة بتاعه هو. سألوه. وضعت في كتابي هذا. وضعت في كتابي هذا. قد على كتابي ايه قالوا على السلام افتكرت في كتابي هذا هيطرح عليها الاشكال فعشان كده بان كده كده دلوقتي هذا وردت في كتابي هذا الصحيح وما يحته ولا يقاربه فجمال انا في الكتاب ده انا ايه الصحيح وما يحته ولا يقاربه طب صحيحة ما مش فيه اشكال قال لك لان سولس ما رواه عمو داود في السنة في عندك مخادر مسلم او احدهما وهذا الذي يقصل به لمن ترينه لمن عمو داود الصحيح وهناك حديث ليست في الصحيحين ولا في احدهما عند هذه داود هي صحيحة ايضا لماذا لانها رؤيت من طريق دراس السقر ولكن يجب لازم ان يكون إيه؟ ان تكون في الصائعين او في احدهما. هذا الذي يقول فيه يا هداون حديث إيه؟ صحيح. او ونعت فيه الصحيح. اما قوله وما يشبه يعني في الحسن والحسن لذاته. يعني في الحسن والحسن لذاته. فالتمن هنا اعلمين? الصحيح. الصحيح. وداعته الصحيح وَمَا يشبه فطوع على طب هوش بيستاهل ايه حتى لذاته مش حتى ده حتى لذاته ثم قال وما يقاربه وداعته الصحيح وما يشبه وما يقاربه غيره يقاربه حتى اللي ايه غيره طب الضرور هنا على ما يشبهه اللي هو الحفل من مين لذات خبير شأنه دي مثلا هم جدا عشان تعرف قول مين قول اللي هم فيها وقوة السؤال فوقت فيه الصحيح وانا يشبهه وقالبه فكده عرفنا ان السؤال يجبهون صحيح وانحفل لذات وانحفل لغيره. ثم يقول وما كان فيه واحد شبيل بيته وما كان فيه ايه؟ يعني ضاعف شديد ونكاره بيّنتم وما كان فيه واحد شديد بيّنتم وما دين يستقرر السنة تلاقي فيها حديث كثيرة في واحد شديد جدا وما هذا لم يتكلم على الإمام لم يقل مثلا عقب الحديث وما حديث في واحد شديد وقدم يدرم ما تقولش كده تم اتفاع عنه انه ممكن ما يكونش الوهد شديد عند الامام وشديد عند ايهه يقولك لا ده محل اتفاق المراوه ده يعني المتهم ومحل اتفاقه ما بيش حد من المقاد الا وقال فيه تهمة لك اه ماش عناء عنه عن جائل عمدود برضو مخرج ايه مخرج عمدود ده انها بيكش وعلي لك يقولك زيوع الانطفل وانتشاره يا اخي ما? هو معروف. هقول ليه? معروف هقول ليه? فأنتبدأ ثم يقول وما سكدت عنه فوا عندي. وما سكدت عنها فوا ايه? عندي. الصالح. عندي. هذا الكلام برضو يتعرض للنقد. وما تقول عن احاديث كثيرة صحيح. ليست تصحيح هي قال يا تعتبر هذه من قبيل الصحيح ولا من قبيل الحسن خلاف خلاف اللي قالوه صحيح هنقولوا لها كلمه ان لو على قبيل الحسن ولو على الحسن هنقول في قرط زي انا حسن جهزت الفيديو ديت <تصفيق> المذي؟ نعم. كلام ميت. على الحال جمالهنك ابو داود. بعض الناس الوضعين. فيبهي التقصود بقول ابي داود. وما سكدت عنه. وما سكت عنه. فما حسن عندي. هل يقصد بسكوت ابي داود على حبيث في داخل السنن ولا في خارج السنن. ابو داود رواها كتب كتيرا. فكانت كتب كثيره مش عرفت السنه بس فالاحاديث اللي سكت عنها وقال ان احدنا عندي هو محصور في السكوت هذا داخل السنن والذي عموم تنبؤ به السنه داخل السنن ايه تغيير وما صدق رد على اول كلام قاله وراجع في كتابه يبقى الكلام احرم مطمئ با ايه؟ با لان بعض الناس اولى ده مدول يوصل في رموم الايه؟ هو كان يتكلم ومعه بالإنسانة مكتوب على مكين تبايتها انه الى اهل مكة وصف الثنان لا بس لا لانا يا رسال لكن ده صنع الكتاب ده منهجه في الكتاب إتجه جزئية معينة التي تغطّر ليست بمسألة بسيطة. من قبل عود الكتاب والكتالوج الثاني أن, أن سورة أبي بارون أن سنة أبي بارون هي النبض الحديثين النبض الحديث الحزن. وذاك إحنا هادين نأخذ الآن إحنا بصفة دراسة ثانية سنة أبي بارون. إحنا بصفة دراسة ثانية سنة أبي بارون. أن سنة أبي بارون هي من نبض وفاتي فصل الحديث بالحدث قولت كتاب يسمى كتاب مسابيح السنة للإمام أبو البغوي أبو, المحبة. أبو المحبة الحسين الفراع البغوي أبو المحمد أبو المحمد الحسين المسعود الفراع البغوي متوفى في أول القرن الثالث الهند سنة 500 16 الإمام الضغوي هل تتكلموا ليه؟ ليده؟ ها؟ اسمي البغوي؟ الحسيني ابن سبوت كنيته أبو محمد الفراق البغوي مساء 12 له كتاب اسمه مصابيح السنة الكتاب ده أكتاب جميل جدا وكتاب مهم جدا وهو مغمور لا يعلم حتى طابق الهلم وكتاب في غاز زي, زي كتاب كمان زي كتاب شفح السنة حتى تنشفح السنة للبغري بس ده ما غير البغري لو كتابت في شفح السنة كتاب في غاز الجمال والغرع من اللي فكر يقرأه او يدرسه كده بعد كل الصلاة في المسجد اللي جاب بيتهم ده ده كده منتين وانت ما فيش حد فوق بس ما نجعله. لما نقسمها لما نشوف في كتاب جميل جدا وانتقى احاديثة وانتقاها انتقاها مو عظم احاديث شرح السنة نعم ما عظم احاديث شرح السنة متابقوا عليها خلينا بقى في البغوي صاحب مصابيح السنة عمل ايه البغوي قلبا يا لا مشاحة في الاستباح يعني ايه انا اذا قلت انا اعمل كذا واعتبر كذا فمي مش حد يعترض عليه لان ده منهج انا نفسي وفي كتابي انا لا على ان انا اتغذل ابن قال انا قلت فراني لا بأس به تريد ما هو ثقه وانا عند دموت العلماء ان كلمة لا به تنزل عن مرتبة الايه الثقه مه؟ صدوق خلي يعني صادوق عند الجمهور إذا قال واحد بما انت بقى ايه يبقى ثقة على طول ده بصالح خطر ابن ده مش حد حتى بقى ينزعو فيه هو قال يخبرني اذا انقطب إذا اقول لابده رد فيه يعني ادعوه ايه ثقة ليه اللي هو البخاري مثلا كان مجلنا تسرع وآه وآه وآه في حكاية الجار. كان مؤدد خلت بالك زي مثلا ابن حبان كان شديد ولاسع سبحانه لا كان شديد جدا في الكرح ومتساكل جدا في الكوزير يعني جمع بين خضاي فالحبان يجي مثلا على راوي يحتمل على راوي محتمل يقولي لا يحل الاحتجاج به إلا على جهة الأتبار نعم وهو لا يدري ما يخرج من رأسه فيدرك ما يخرج من رأسه ثم يقول يخالف استخاذ الأثبات ويرضع عدهم وذلك سوبان وهو تقول يا صادر انت تحس ان الدنيا ايه اتهادمت فطلحت بيه بكم وهو قال ان الروض ده صدوق معلم؟ خاصة جميل ابن حباب الابان الماملين الابان يقول ليه يقول إذا قلت في الراوي فيه نصب فإنما هو ضعيف إذا قلت فيه فيه نصب فإنما هو ايه؟ ضعيف من الضعف الذي لا يتجذر من الضعف الذي لا يتجذر خلي قال لي إذا مصحص هو وإذا قلت فيه ضعيف فلا يحلو أو فلا تحل الزواج عنه ده, ده قلت ضعيف. فما تحيل الواحد. قول ضعيف بخلاف قول فيه ضعف. ركب الان. واذا قلت واحدة تحيل الواحد ايه? اذا هنا قبل الامام الدخالي فيه نظر يصل قبل الجمهور ضعيف. وقبل الامام الدخالي في الواحد ضعيف يصل قبل الجمهور متعام لكن لاعب بخاري كان مطيف في المباراة يعني مطيف خلع المباراة. هل أن لاعب بخاري من حاله يا رب الله تعبت بدهم تناول الكومور، له إذا في كل عالم أن لن يتخذ لنفسه مصطلح خاص به. لين ما يعرفون فيه، لكن يعاملونه على أساس الاصطلاح الذي وضعه لنفسه. طب المصطلح الداهم في في السنة. طيب انا ضعر. البغر قالي انا اخواننا هقسم كتابي ده في كل باب الى قسمين. في كل باب الى ايه? قسمين. قسمة اسميه الصحاح وقسمة اسميه الحسان. وقسمة اسميه ايه? الحسان. قيم. انت التقسيم ده على الاسات عن البنيته البغر قالي. فما كان من القسم الأول ولا الصحاف فإنما هو ما أخرجه البخاري ومسلط أو أحدهما فإنما هو ما أخرجه البخاري ومسلط أو إيه أو أحدهما طب كده احنا نوعنا رغم ان احنا برضو ممكن نخالف السنة نمشيها عشان ما نبعطاش طب الخالف الزل البخاري المسلط صحاح في الجملة وإلا تقيم الحديث على الطرار زي ما درسنا مش في احرف جثيرة انتقدت على البخاري ومسلم ما هذه الاحرف التي انتقدت والمعلقات التي علقها البخاري ومسلم هي من قبل الصحيح ام هي خادقة للبحث خادقة للبحث يوجدها البغاويه وفص الصحيح ايه نازعها فمش نازعها لكن خلينا اتفوقها ان القسم صحيح هو رواه البخاري ومسلم الا حدهما. الحساب حساب هذا الحساب الاسلام هو ما رواه غيرهما. يا السنن السنم والمتنين والمعاجد والإجداء وغير ذاتك. وخاصة كلم السنم حلوه ان كانت في ظلمه كما ان رفع لأن اللي في رفعة لبعض الاحديد. ليه؟ لأنه في الصند ده ما تفرضوا بيئا عن الصند دون الصحيحين. وخضروا باسانيد تشاهي او اقوى من الحديث التي عند المخالر موسيقى. لأن الحديث يتفرضوا به مثلا ابو داود. من طريق مالك عناس على البرامة. في سلسلة الزعم لا. مش دين من اقوى دي الاحاديث عبدالنه عمر بل هي اقوى على الاطلاق عبدالنه عمر مش كبير مش هدراسك كامدة الصحيح طب في الحالة دي في الحالة دي لما يورد حديث في قسم الهيسان في مش موجود في الصحيح يبقى صور ما اللي الحديث يورد احاديث ضعيفة السنة يوجد في قسم حسابي المتنوبة لأنها موجودة في كتب ميل للسنة يعني هذا برضو ايه هذا رفع لحديث الأطفال الخط والهلم ولا قداع مصاح الخاص وهذا الكتاب الحقيقة يحتاج إلى خدمة خدمة تحقيق لإنسان كل يتناسب مع القسم الأول أو القسم الثاني من قسم الصحيح وقسم الثاني ولكنني عرفت ذلك لي بيان أن ما صحيح السمة بالنسبة للحديث الحسن. نتلقف عند الحديث البسيط الرجال القادم إن شاء الله تعالى.